فهو نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفيا تُلْمَوَدِي بِرَائٍ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلَهُ الرَّبُّ رَضِيًّا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم له من قبل سميا قال رب أنت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 وحنان من لدننا وزكاة وكانت قيّة وبر الرب والديه ولم يكن جبار العاصية وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكروا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتقوا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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلابا زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال رب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 ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا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 فِيهِ قَوْمًا مَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيَّا جَاءَتْهُ رُسُلُ مَا كَانَ أَبُكِ امْرَأَةً سَوْءٌ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَّا فَأَشَارَ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 وجعلني مباركا أينما كنت وأوصالي بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 تُبَحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُكُمْ فَيَقُولُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ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 قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهدرني مليا قال سلام عليك سأسكت وَأَتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فلما اعتز لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا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 وناديناه من جانب الطور الأيمن وقرّبناه نجية ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَذِيرًا وَالْقُرْفِ الْكِتَابِ إِسْمَاعِيل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 جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيَ لا يَسْمَعُنَ فِيهَا لَغْوًا إلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقٌ قهم فيها بكرته وعشية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت قيّة، وما نتنزل إلا بأمر رب. ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاحبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أغلى يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا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 تَقَوَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِي غَشِيَّةٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا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 ساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى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 تخذوا من دون الله آلة ليكونوا لهم عزة كلا سيكون في عبادتهم ويكون عليهم ضدة ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحسر المتقين إلى الرحمن وفدا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 شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتفق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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن لدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا